زي ما قلنا اللي قبل كده اللي اللي اللي الحكم الوضعي اشكاليته كبيرة، اللي عملت خلاف كبير جدا بين العلماء من اكبر اشكاليات اللي عملت خلاف كبير بين العلماء اشكالية تعريفة اشكالية تعريفة ليه عشان في اصل الباب لما العلماء جم يشوف الحكم فقالوا احنا عايزين دلوقتي احكام ربنا عز وجل اللي جاءت في الكتاب والسنة نبتدي نقسمها فالحكم التكليفي واضح لو إما لها علاقة بالتكليف أو لها بالمكلف فبالتالي هيبقى الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام جي بقى الأحكام التانية فحصلت إشكالية في نسمي الأحكام التانية دي إيه نعرفها الأول بإيه أو إيه هي ماهيتها أو كده الحاجة التانية نسميها ايه فالعلماء بقى اختلفوا فبعضهم قالوا نسميها الحكم الوضعي وبعضهم اعترض على تسميتها الحكم الوضعي وبعدين بعضهم جعلها قسم واحد اللي هو الحكم الوضعي وإيه؟ ويبقى كل الحاجات التانية تحتيه وبعضهم جعلها اقسان قالوا لا يعني القسم الوضعي ده هيبقى السبب والشرط والمانع وفي قسم ثالث للحاجات الثانية غير السواب الشرط والمعنى. اللي قالوا الحكم التكلي الحكم انقسم لحكم تكليفي وحكم وضعي مرتاد بالقسم دي اختلفوا بينهم بالنفسهم بعضهم جعل كل الأحكام اللي أتى بها الشارع داخلة في الحكم الوضعي ماشي؟ وبالتالي التعريف اللي هو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا أو شرطا أو منعا أو صحيحا أو فاسدا في بعضهم بقى قال لا التعريف ده احنا بنتكلم بنقول يعني بإيه بأهم الأش... الأحكام الوضعية لكن في حاجات تانية ولا سبب ولا شرط ولا مانع ولا صحيح ولا فاسد داخلة تحت الحكم اللي ايه وبعضهم قالوا لا كل الحاجات التانية دي نقدر ندخلها تحت الحكم الوضعي فجعلوا بقى ايه حاجات تدخل تحت السبب وحاجات تدخل تحت الشرط وحاجات تدخل تحت المانع وتكلفوا شوية عشان يدخلوها يعني حتى ان مثلا في الجامع بتاع الشيخ النبلة هتلاقي خلى الخطاب الوضعي تلاتة سبب وشرط ومانع ودخل الصحة والفساد في السبب دخل الاداء والقضاء في السبب بس لما تيجي تشوفوا بيدخلها تحس لي فيه تكلف يعني ما تحسش اللي هي ايه ايه يعني ما تحسش ليه حاجة تحت لا دي حاجة مختلفة عن السبب فازاي خليها سبب فالخلافات كلها في الحتة دي ماشي الاسم نفسه اول حاجة التاني حاجة تعريف نفسه تالت حاجة ايه اللي تحت الخطاب الوضعي اول الحكم الوضعي فهو المعنى ولكن كلها خلافات يعني اقرب لللفزية شوية وإن كانت موجودة في كتب يعني ممكن تلاقي كل يعني الحكم الوضعي ده ممكن من له كتاب مثلا 300 صفحة لحاجة عشان تعرف تفصل في الخلاف كده بس هي أقرب لللفظي أقرب للخلاف اللفظي أكتر منه خلاف ايه معنوي فإحنا بكل بساطة هنقول الحكم التكليفي هو الأحكام اللي ليه علاقة بالتكليف وإيه أو ليه علاقة بالمكلف والحكم الوضعي الحاجات اللي ليه علاقة بالتكليف دي ربنا عز وجل جعل ليها أحكام ترتبط بها قبليها أو أثناءها أو بعديها الأحكام ديت اللي هي الأحكام الوضعية ماشي فنفترض كمثال الصلاة الصلاة إيه حكمها إيه تكليفي واجبة صح فربنا عز وجل جعل أحكام ترتبط بها من قبلها زي السبب والشرط صح؟ فدخول الوقت سبب وجوب الصلاة مثلا الوضوء شرط في صحة صحة الصلاة ماشي؟ وفي احكام ليه علاقة بيها جواها ماشي؟ وهي الحاجة اللي هي الركن والمبطل؟, والمبطل ده يدخل تحت المانع ماشي والإيه والحاجة اللي هي ولا ركن ولا مبطل يعني إيه الصلاة صح بيها لو أنت عملتها أثناء ماشي فالركن من جهة واجب ومن جهة هو شرط في صحة الصلاة بمعنى إيه بس الفرق بينه وبين الشرط أنتوا فهمينه بس نظر من ناحية الحكم الوضعي لازم تعمله عشان الصلاة صحة لما ما ماتش الصلاه ما فاهمين ومن ناحية الحكم التكليفي انت لازم تعملها لو ما عطيتش تئاسف فاهم معنا حاجات بترتبط بها بعديها زي الصحة والفساد يعني بعد ما تم الموضوع ده طب الصلاه بقى صحيحة ولا باطله فموضوع... طب انت كده عملتها يعني حاجات بتبقى بعديها ده بعض العلماء قالوا كده بعضهم قالوا كل الأحكام اللي مش تكليفيه الوضعيه خلاص يعني ايه ورايح نفسي طب جون بقى يعرفوا الحكم الوضعي بايه اختلفوا جامد في بداية التعريف بتاع الحكم الوضعي ولكن في الاخر اصطلحوا على اللي هو خطاب الله تعالى بجعل الشيء سببا او شرطا او منعا او صحيحا او انفسد وبعضهم ارتضت التعريف ده ودخر الحاجات التانية تحتيه وبعضهم ارتضت التعريف ده وقال هم دول الحاجات الاساسية اما الحاجات التانية دي حاجات قليلة في الشرع وتابعة فمش لازم تذكر وبعضهم جعل الحاجات التانية ولا حكم تكليف ولا حكم وضعي سماها حاجة تانية يعني بعض المناطق سما العزيمة والرخصة ما رجع لهاش حكم أصلي قال دي إحنا مش نحتبرها حكم دي هنعتبرها حاجة تانية تقسيم تاني كده كيف هو المعنى؟ خلاف طويل بس أنا حبيت إيه تعرفوا عنه فكرة ماشي؟ طيب أقسام الحكم الوضعي أهم أقسام الحكم الوضعي السبب والشرط والمانع والصحيح والإيه؟ والفاسد وبعد كده بقى هيبقى الأداء والتققيد والعزيمة والرخصة ايه بقى على خلاف بقى دول حكم وضع ولا لأ أو ده مهم في الأخير نعرف الحاجات دي عشان الحاجات دي هنلاقيها في الشرع كتير فأول حاجة السبب قال لك السبب في اللغة ما يحصل الشيء عنده لا به ومنه سمي الحبل سببا كما في قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء يعني يعني ما يحصل الشيء عنده الأبيه دي ممكن تبقى فيها إشكي يعني أنت واحد استشكيله شوية بس هو عايز يقول إيه يعني إيه الشيء بيحصل في آخر مش مش هو ده في اللغة مش مجرد سبب وبعد كده ينقطع وبعد كده توصل للحاجة اللي أنت عايزها لا ده الحبل ممتد إلى السماء فإيه فأنت توصل للسماء عنده مفهوم معنا يعني إيه يعني هم عايزين يقولوا يعني في اللغة اللي السبب انا دلوقتي لو نفترض اللي انا في حاجة يتوصلني هنا الحاجة دي لو لمسا لهنا هقول عندها اما لو مقاطعة في النص هنا مثلا هنقط كده من هنا مثلا هقول ايه مش هقول سبب لغة يعني هقول حاجة تانية فاهمين؟ تعال كلامهم يعني إيه إذا بس ده في الأصل ووأطلق مجازا على السبب اللي هو به مش مش عندهم اللي هي السببية اللي هي به بي في معنى؟ يعني مش في أصل اللغة يعني استخدم في اللغة استخدم في اللغة يعني استخدم في اللغة اللي هو به ما يحصل الشيء به مش تفرق يعني مش مش مش مبحسن دلوقتي يعني. ومنه سمي الحبل سبباً كما في قوله تعالى فان بسبب إلى السماء يعني الحبل سمي يعني يصل إلى السماء وفي الاصطلاح يطلق على عدة معاني هي أول حاجة العلامة المعرفة للحكم مثل قولين غروب الشمس سبباً الفترة طلوع الفجري طبعاً هنا في الاصطلاح الظهر اللي يقصد اصطلاح الفقهاء والأصليين مش الأصليين بس يعني لسهو يدخل حاجات في اصطلاح الفقهاء فأول حاجة العلامة المعرفة للحكم مثل قولهم غروب الشمس سبب الفطر وطروع الفجر سبب لوجوب الامساك في رمضان فأصدهم هنا غروب الشمس سبب الفطر مش أصدهم بها المعنى اللي احنا عارفينه اللي هو ما يلزم من وجودين وجود ومن عدمين عدم لا هو يعني غروب الشمس علامة على الايه معرفة اللي انت تفتر دلوقتي ماشي؟ مطلع الفجر سبب لوجوب إمساك في رمضان. تاني حاجة العلة الكاملة. العلة الكاملة دي بقى اللي احنا عارفينها اللي هي إيه؟ اللي هي ما يلزم وجوده الوجود من عظمي العدم ذاته. وبيقولي أي العلة المستكملة المستكملة شروطها المنتفية موانعها. كما يقال أخذ المكلف أخذ أخذ المكلف المال البالغ إذا سني واحدة. أوه. أخذ المكلف المال البالغ ربع دينار فصاعد يعني يبلغ ربع فربع دين أفعل به والبالغ دي اسم فاعل يعمل عمل الفعل خفية من حرز مثله بلا شبهة سبب القطع في السرقة وخولهم الوطء في فرج محرم بلا شبهة من مكلف هو سبب حد الزنا ماشي طيب معلش نو متأسف العلة الكاملة دي أقرب بالإيه؟ بالعلة من التعريف بتاع ميزم الجديد وجوده من عدمي العدم الداتي وهي برضو داخل تحت التعريف يعني نقولها إزاي فبيقول العلة يعني العلة اللي احنا فهمنا بمعنى العلة يعني فبيقول أخذ المكلف المال البالغ ربع دينار فصاعدا خفيا من حرز مثله بلا شبه هي دي علة القطع في السر فلو انتفت أي حاجة من الحاجات دي القطع ما إيه؟ ما يحصلش ماشي ولو وجدت اي حاجة من الحاجات دي القطع يحصل ودي مسألة طبعا العلمانيين بيقعدوا ايه يقولوا ايه قطع ده السارق قطع السارق وانت لو حاسس التعريف اللي يد السارق المجرم مش اي سارق يعني فلازم يبلغ ربع دينار اللي هي ممكن تجيب دلوقتي فوق ال جنيه ولازم يكون في حرز مثله يعني في خزنة في جذا مثله طبعا على حسب الحاجة. أما لو حاجه اتخذت في الشارع ما يتقطع ايده ولكن تعزير اللي هو زي دلوقتي بقاله هو السجنة أو كذا أو كذا الوطء في فرج محرم من بلاشوبا مكلف هو سبب حد الزنا يعني العلة بتاعت حد الزنا وبنظر إلى هذين المعنائين يعرفه بعضهم عرفه بعضهم بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وهذا التعريف ينطبق على المعنى الثاني اللي هو العلة الكامل وذلك لأن السرقة إذا توفرت فيها الشروط وانتفت الموانع لازم من وجودها وجوب القطع وإذا ان عدم القطع لأجلها ولا يمتنع قصاصا وهذا فائدة قولهم لذاته أي أن وجود المسبب لذاته لذات السبب وعدم وعدمه, وعدمه لعدم ذات السبب ماشي دلوقتي إحنا بنقول إيه ما يلزم من وجوده لوجوده من عدميه لعدم زي ما احنا كنا المثالين تعرفين دخول دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة فاذا وجد الوقت دخول الوقت يبقى الصلاة وجبت واذا عدم ان عدم, عدم وجوب الصلاة برضو هنا المثال بتاعنا لو حصل الحاجات اللي اشترطت في السرقة ديت يجب قطع ايه يعني يحدث قطع ياد السارق يجب قطع ياد السارق لما حصلتش ينتفي قطع, قطع ياد السارق نفس الكلام برضو الوقت في فرج المحرم بلا شبه مكلف المكلف برضو لو حصل يبقى الزنا تحصل سابق حد الزنا يحصل لو ما حصلش يبقى حد الزنا ما يحصلش فالشروط بقى مش لازم طبعا اتعرفين الكلام ده مش عايز اطور عليكم فيه مهم يعني ايه بقى لذاته ايه ولا يمتنع قصاصا يعني يلزم من عدم وجوده وجود والعدم وجود العدم لذاته لكن ممكن, ممكن حاجة تانية ممكن اه بس حاجة مش مش داخل في الموضوع لا مانع القطع خصوصا يعني ممكن اقطع يد الايه يد واحد اقطع ايد واحد مش بس حاجة منفكه عن الموضوع على عكس الشرط الشرط ايه يلزم من عدميه عدم ولا يلزم من وجوده وجودا وعدم لذاته فمجرد الوضوء انا ايه انا مش لازم ابقى كده صلاتي صحيحه ولكن بمجرد السرقة انا لازم ايه? لازم يقطع يدي تفاهمين معنى? متعلقة, متعلقة بال بالسبب نفسه. اه يعني. يعني, يعني انت قصدك متعلقة بالفعل ايه يعني? اه اه ثانية. ولا الوجود ولا عدم. ثانية. يلقى أن وجود المسبب لذات السبب وعدم وعدمه لعدم ذات السبب هذا ظهر الوجود يعني العدم وجود العدم التانيين هو وجوده الوجود العدم لا يعني دلوقتي أخذ المكلف المال البالغ ربع دينار فصعدا خفية من حفز مثله Jelzem, من وجود هذا xe, ujġud. Had, lideti, lideti xe, de. Fem ozi? Fel hedi, l-hedi, jaj dali, dali, dali, xe, de. L-hudi, s-sarek. وجود وجود التعريف ده وجود اخذ المكلف المال البالغ ربع دينار في صعوده الخفي هو ينزم لذاته يعني ينزم الوجود لذاته لا لا هو بيقول ايه انا وجود المسبب لذات السبب فماضي شبه Jde o to, že jde to, že jde to, že jde o o to, že jde to, to, to, to, to, to, to, to, to, to, 요 ne mušоля metakice tacy na nechytem animaisu, je nap fit ثلاثة العلة مع تخلف شرطها كما يقولون ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة وإن لم يحول الحول ماشي؟ طيب يبقى إيه ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ولا لأ هو سبب لوجوب الزكاة ولكن ممكن يتخلف الشرط بإيه بحلول الحول يبقى على التعريف الثالث ده هيبقى السبب مش بمعنى الإيه؟ مش بمعنى العلة الكاملة فهو المعنى او ممكن نسميه يعني بسبب شرط وجودي شرط وجوب يعني يعني ملك النصابي شرط لوجوب الذكاء فالسبب هنا بمعنى الشرط ماشي السبب هنا مقصود اه يعني ملك النصابي شرط لوجوب الذكاء وان لم الحول عشان السبب بمعنى ما يلزم وجوده الوجود وعدمه العدم لذاته مش موجود هنا ليه عشان ملك النصابي لو كان سبب خلاص طالما حصل تجب الزكاه ماشي ولكن ملك النصاب هنا عامل زي الوضوء بالظبط ماشي بس هنا يعني مش زي الوضوء في الصحه زي زي الحاجة لوجوب شرط وجوب فالثالث ده احيانا بيطلق بمعنى الايه الشرط طبعا في خلافات في الاصطلاح قبل ما يصطلحوا الاصطلاح اللي احنا عارفينه كانوا بيطلقوا السبب بعضهم بيطلقوا السبب على الشرط وبعضهم بيطلقوا السبب على العلة. بعدين بيطلقوا السبب على معنى عام يعني بعد يعني يعني دلوقتي التعريف الاولاني بيقول العلة الكاملة اللي مش ممكن تتخلف ابدا ماشي؟ اللي هي ما يلزم من وجوده الوجود من عدم العدم لداتي ترمى الوجود تتخلاص اه تخلص غازلية نفسها اه يعني دلوقتي ملك النصاب سببا لوجوب الذكاء لو قلناها بالمعنى الاولاني هنقول طالما النصابة ملك يبقى لازم تجرب الزكاية في أي حال من الأحوال زي دخول الوقت. دخل الوقت لازم تجرب الصلاة مرحش حالة ولكن ملك النصاب سعب الوجوز الزكاية ممكن أن في حالة إيه؟ في حالة عدم حول الحول صح أبقى؟ فبقى سبب هنا بمعنى شرط وجوب يعني اللي هو يلزم من عدم العدب ولا يلزم من وجوده وجودنا العدم للذاتب أفهم معنى؟ ثاني يا عم؟ تفضل إحنا أنت ما طبقنا ليألم عن تغرب <تصفيق> شرطها على المسال المضبوب؟ الا اللي في اللي هي ايه بكم نصاب صحي كده وانت بتدخلوا في شرطيها ايه الشرطيه اللي هو ايه اللي حوالي حوالي نحاول هو حوالي نحاول دي الهادي على الا لا الت... ما تدخلوا في شرطيها شرطيها دي عايده على ايه على الا على فممكن نقول نحاولان نحاول شرط لملك بم... النصاب كمان مش... مش يعني يعني في أحد شروطها هو هنا مش دقيقه اه اه اه مش دقيقه يعني صغير كده هو عايز يقول يعني العلة غير الكامله اه ماشي أو العلة التي ليست مستكملة شروطها يعني إيه ليست المستكملة لشروطها هو أصل هما بيسموا العلة المستكملة لشروطها يعني إيه يعني اللي هي فيها تعريف العلة يعني يلزم من عدم العدم وإيه يلزم من جدير وجود أو تعريف العلة أنتوا عارفينه اللي هو إيه وصف ظاهر منضبط ده اللي أدينا لك وأنه منطل الحكم أو يدور معه الحكم موجوداً وعدم فهو معنى؟ فهو عايز يقول مع تخلف شرطيها اللي هو الشرط ده يعني اللي يدور مع يدور مع الحكم وجودا وعدم ففي الحقيقه ما بيدورش مع الحكم وجودا وعدم العله كده ده هو وجود النصاب وحاله الحل الاثنين مع بعض دول اعلى بس هو شال الشرط بس فبيتن من النصاب اهو شرط هو بتقول هي في شرطين لا هو الحقيقه هي الحقيقه اللي دي كلها شروط وجوب منكم النصاب شرط وجوب وحال الحل شرط وجوب وفي حاجات تانية شرط وجوب العله <تصفيق> وثلث حاجات كمان واربع حاجات كمان عشان كده في الفقه ما بيسموهش سبب خلص. بيسموهش دي علأ بيسموها شرط وجود افهموا نهانا؟ فالفرق بين شرط الوجوب والإيه والعلأ او السبب السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم بإلزم العدم أما الشرط يلزم من وجوده الوجود بإلزم من العدم ايوه ، ده مفهول يلزمش سبب على اصطلاح الأصوليين ايوه! على اصطلاح الأصوليين الحادث اللي احنا عارفينه ده ده ما يتسمىش سبب ده يتسمى شرط وجوب ولكن دي الاصطلاحات كانت موجودة عند العلماء قبل ما يتفقوا فكانوا بيطلقوا السبب على شرط الوجوب عادي لا مش حاف الاصطلاح ايه هو عندي بس يمكن هو شرطين الكلام على لا هو بيقول الا الا مع لا هو بيقول يعني العلة مع تخلف شرطها شرطها اللي هو ايه؟ يدور مع الحكم وجوداً وعدماً ماشي؟ طيب ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة هل يدور مع الحكم وجوداً وعدماً؟ فدي مش العلة بالاصطلاح الأصولي اللي إحنا عارفين فدي يسموها يسموها شرط وجوب أو يسموها بعض الفقهاء العلة الغير غير مستكملة شروطيها طب ليه بقى أنه متاهم؟ هم؟ هم؟ عشان يوضح لك يوضح لك اللي إزاي ملك النصاب يتخلف هو بيدي المثال العلة مع تخلف شرطها هو ملك النصاب يقول لك ملك النصاب ده سبب لوجوب الذكاة صح وإيه لم يحل الحبلة فيبقى ملك النصاب ده علة مع تخلف شرطها يعني معنى كده قلنا قولنا شرط وجوب لو قولنا خمش وقت الوجوب بتوى الذكاة بقى دول كده علة لو اه بس طبعا في الحالة دي بقى بيسموها شرط وجوب عشان يعني ما بيسموهاش علة العلة دي بتبقى حاجة او حكتين على على الاصطلاح ده هيبقى كلهم مجموحهم على بعض يجيب العل الكاملة بس على الاصطلاح ده مش على الاصطلاح بتاعنا وفي الحالة ديت هيبقى هيبقى بس لازم يجمع كل الحاجات بقى مش هينفع أوه. ماشي ماشي بس انت خلّف شرطها يعني هو السبب عشان يؤدي المسافة لازم استكمال شو لو الشروط دي مابودة دي بالعل الكاملة لو شروط تتخلّف منها حاجة ما هو أنا على الكلام ده صح بس ما أقولش شرطيها بقى مش شروطة؟ لا ما مش العلة كده هي هتبقى إيه مع تخلف الشروط يعني التي تؤدي إلى وجوب الزكاة مش هيقول بقى شرط العل فطالما قال شرطيها يبقى لو كلامه منضبط هيبقى التي يدور مع الحكم وجودة العادة هو ده شرطها فهم؟ طيب رابع حاجة ما يقابل المباشرة وده في الفقه يعني فمن حرد على القتل ولم يقتل يسمى متسببا والأصولين برضو بيذكروها ساعات في الأبواب يعني ما بيدخلوا في الأمثلة بس هي أصلا فقهية حاجة مفهلة والقاتل يسمى مباشرا يعني لو واحد أتل واحد يسميه الفقهاء مباشر بالقتل أما لو واحد حرد واحد على أكل واحد اللي حرد يسموه سموه متسبب ماشي والفقهاء يقولون إذا اجتمع المباشر والمتسبب في الجناية يكون الحكم عليه على المباشر إلا إذا كان غير مكلف لجنون أو لصغر فيحكم على المتسبب وبرضو الإكراه يعني دلوقتي على خلافه يعني دلوقتي إيه؟ أنا دلوقتي واحد حرض واحد على القتل فاللي قتل ده قتل مين اللي هي يقام يعني يقام على حد القصاص لو كان اللي قتل ده مكلف وفيش اي اشكالية عليه من جنون او صغر او اقراه يبقى ايه يبقى الاصل اللي هو اللي هيتحاسب كحد قصاص والتاني ده برضه يتحاسب بس مش حد قصاص يتحاسب ايه تعذير بقى زي ما الحاكم يشوف اما لو كان المباشر ده غير مكلف او معذور زي جنون او صغر او اقراه ففي الحالة دي اللي بيتحاسب مين؟ المتسبب. ماشي وفي خلاف الإقراط طيب يبقى كده ده السبب ماشي هناخد العلة كده وبعد كده نتكلم شوي إن شاء الله العلة, العلة في اللغة المرض أو مقتضى تغييرا في المحل وفي الاصطلاح وصف ظاهر منضبط دلت دليل على كونه مناطا للحكم ومثالها الإسكار علة لتحريم الخمر والطعم مع التحاد الجنسي علة لتحريم التفاضلي في بيع البر البري بالبري والتمر بالتمر وما جرى مجرى طبعا أنتم العلة فاهمينها فمش عايز أطول عليكم فيها ماشي؟ ولكن طبعا أنتم عارفين الفرق بين الحكمة والعلة والحكمة دي اللي هي ايه؟ تخلف الشرط بتاع العلة ده يعني هو ربنا جلج على حكمة للشيء ولكن ممكن تكونش وصف ظاهر منضبط ده على عليكم مناطق الحكم ممكن تكون وصف اه بس مش ظاهر ومنضبط ماشي زي مساله ما الايه السفر الايه العلة القصر العلة السفر قصر قصدي العلة السفر والحكمة المشقه طبعا تفهمين الكلام ده عشان اشرحه لك في مش مشت بقى الحكمه هي العله لا ممكن تبقى الحكمة هي العلة بس ايه هدي في خلاف بس الراجح اللي هي ممكن بس بيبقى فيها صعوبات شوية في التعامل معاها يعني ايه الاصل اللي انت بتبحث عن العله ماشي؟ فلو لقيت العلة منصوص عليها خلاص بتعتبرها وتعتبرش الحك، خلاص؟ طيب لقيت اصلا مش منصوص على العلة ديت فبتحاول امت توجد العلة بالاستنباط بس يكون فيها الشرط اللي هو وصف ضاهر منضبط ده الدليل على كونه ما اطل الحكم او يدور, يدور مع الحكم وجودان عدم ماشي؟ طيب بعد ما استنبطت الاستنباط ده يعني انت على الاستنباط لقيتها خلاص بتعتبرها بس بتفهم بقى فاهم اللي هي أقل من النص عشان النص أصرح في الدلالة يعني بحس لو حصلت تعارض بعد كده ماشي مع دليل آخر او مع حديث او مع كده او مع كده طيب ثالث مرتبة بقى ان انت دلوقتي عندك الحكمة تصوص عليها؟ لا الحكمة ما تصوص عليها وش تصوص بقى يا حكمة ماشي؟ عندك الحكمة ولكن ما عندكش العلة طب هل الحكمة دي ينفع تستدل بيها أو تبني عليها حكم لو في نص ما ينفعش يعني موافق لها أو مخالف لها خلاص الحكمة مش هتفيدنا في حاجة فيها مقصدي ولكن لو ما فيش نص على أي حاجة وانت دلوقتي مسألة جديدة انت مش عارف تتعامل معها بأي طريق من الطرق إلا اللي انت فاهم اللي الحكمة كذا في الحاجة الحرام دي اللي ربنا حرمها وديت زيها في الحكمة بالزيها في العلم يعني مش قادر توجد لها عله بالمعنى وصف ظاهر منضبط ولكن كحكمة هي نفس الموضوع احنا نعرفها بس هي مثلا مش منضبطه اه مش قادر تحط لها تدخلها في وصف فدي بقى اختلف العلماء فيها فالعلماء اللي الاجازوا العمل بيها يعني اجازوا من باب يعني إيه اللي ده أقوى من إيه من الايه من من عدم دليل يعني او اقوى من دليل يعني الظاهرية مثلا ما يعملوش بها خالص بي بي بي بي بي بيمشوا بدليل للتصحاب ماشي فدولة ولا حتى في العلة يعني العيلة يعني حتى حاجات من العلة نفسها هم بيمشوا بدليل للتصحاب فبعض الفقهاء بيتعامل بقى دلوقتي عندك حكمة عندك حكمة ممكن تخيص عليها بس حكمة مش علة فمصدي دايس يموت قاسر خافي قاسر خافي في الحقيقة بيبقى مبني مش على علة اللي هي العلة المساوية اللي احنا عارفينها دي تبقى على العلة قال لي بس اصادها اصادها الاستصحاب الاستصحاب ده يعني ما فيش دليل الاستصحاب ده دلته ضعيفة مش دلته قوية فهنا غالبا بيرجحوا الحكمة الجمهور بس باكات الحكمة واضحة اما لو الحكمة نفسها بقى حكمة وخفية فالحقق دي ممكن يرجحها الاستصحاب فاهم او ألا مش فاهم فاهم او لا هي السبب اللي الشرق بنى عليها الحكم ده. مم. نسان مشكلتها انها مش منضبط. اه. اه. انا اصدقى ان يكون بنى عليها ككم. بنى على الحكم على الحكم. دي بطلع منضبطة هي هي العلم. خلاص هي لو هي. لو بقت منضبطة هتبقى عيلة. ماشي. قصدك في حالة من حالات دي تبقى الحكمة عيلة يعني? اه. ممكن اه. زي ايه? بتسنف. ايه? ايه? ايه? <تصفيق> <تصفيق> لا لا ما اناش يا جماعه بس فيها خلاف بص يعني ايه هو يعني زي الاسكار مثلا بعضهم يقول ما هي تحريم الخمر الاسكار وحكم تحريم الخمر الاسكار ثاني يقول لا حكم التحريم الخمر مش الاسكار حفظ العقل يقولوا ماشي ما هي الاسكار حفظ العقل يعني يعني ايه انت فاهم فالموضوع واحد فاهم قصدي فدي خلاف التسمية يعني لكن تفهم هم بارز منها من اقسام الحكم الوضعي على التعريفات اللي احنا قلناها دي بقى تبقى من أقسام الحكم اللي هي حكم وحكم مش منها ولا لو قلنا الحكم الوضعي ده هو كل اللي ربنا حكم بيها ومش موجوده مش مش في مش في الحكم التكليفي هيبقى من الحكم الوضعي من أقسام. عشان العلّة في السبب يعني يقولوا السبب ده أعمى من العلة فالسبب ده منه العلة ومنه حاجة تانية هقول هذا الجرد ف... مصر شباب فأي حاجة بيبقى فيه حكمة وفي وصف ظاهر منضبط تحريم الزنا ليه لمقصد ايه حفظ النسب والنسل والايه العرب هل ربنا سابها لكده للمغص ده وخلاص لا قالك لك الزنا العله بتاعته هو اللي هو قالها هنا اللي هو ادخال لا العله لا العله ادخال اللي اسمها ايه دي نسميها ايه اللي هو الوط او ادخال الذكر في فرج المحرم ماشي طب يجي واحد يقول دلوقتي إحنا ممكن نمنع اختلاط الانساب فبالتالي يجوز الموضوع ده نقول له لا ربنا عز وجل جعل الوصف ظاهر منضبط يدور مع الحكم وجود العدل ان هو ايه ادخال الذكر في الكذب فإحنا ما بنمشيش على الحكمة احنا بنمشي على الايه على العلم طيب في مثلا الايه الايه ثاني مثلا ال قطع ياد السارق ماشي؟ الحكمة من قطع ياد السارق ايه؟ حفظ المال صح؟ طيب واحد بقى يقول ايه؟ يجي ينفع يرتب على حفظ المال دي احكام الشارع محكمش بيها؟ نقول له لأ يجي قطع ايد واحد او يعمل حاجة او يعني عشان حفظ المال نقول له لأ ربنا عز وجل جعل العلة بتاعت قطع ياد السارق مش مجرد حتى السارقة لا ده لازم يكون مكلف يأخذ المال والمال ده يكون بلغ ربع دينار فصاعدا ويكون خفية ويكون من حرز مثله بلا شبه ليه؟ عشان الشرح حطها كده حتى يكون وصف ظاهر منضبط يضر مع الحكم الجن ماشي؟ ونفس الكلام في كل الحاجات ماشي؟ المثال بقى اللي ممكن تبقى الحكمة علة في ايه؟ حاجة زي مثلا يعني أنا مش فاكر أمثلة قوي بس هديكم مثال مثلا خير الصفوف أولها وشرها آخرها ماشي وخير الصفوف الرجال وخير الصفوف النساء آخرها وإيه وشرها قوي فالمعمل النوي مثلا قال اللي الكلام دوت العلة منه والحكمة الحكمة والعلة يعني هو الاختلاط اللي هو الرجال والنساء فلو كان الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم يعني في فاصل فيبقى هيظل الحكم الأصلي اللي هو إيه لو خير صف النساء بقى أولا عشان العلة أو اللي هي ممكن تبقى بالنسبة لك الحكمة يعني أنت ممكن تقول ما هي الحكمة هنا العلة أيوة هي عند النووي ما عندوش حاجة تانية تحتمل هو الحاجة الوحيدة اللي الحديث قال كده قالها على أساس مسألة اختلاط الرجال بالنساء فعشان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في فاصل فبقى إيه؟ طب إيه في فصل؟ يبقى إيه؟ يبقى ليجي الأول أفضل من ليجي الآخر ويبتدوا من الأول ماشي؟ فكلام الإمام النووي هنا كلام إيه؟ هو كمجتهد؟ لقى لده وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكم وجودا وعدما فبالتالي حمل الحديث عليه ما يجيش يود بقى ده ممكن يكون اخذ ذلك كلام صح مساله مش بقول كده بس قصدي يشنعه على اساس اللي هو انكر الحديث يا ابني هو ما انكرش الحديث هو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث ده كذا مش قصده كذا مفهوم معانا فلما كذاا عدم بقى يرجع للحكم الاصلي اللي هو التسابق للصفوف الاولى مفهوم معانا فده كلام مثلاً عينه في خير الصوفية ولا شر آخرها فهمت مظي؟ فممكن يكون الشرع ما قال شيء علة هنا خالص فهمت مظي؟ ما قال شيء علة ولا قال الحكمة بس الحكمة مفهومة واضحة وظاهرة مفهوم معنا وفي نفس الوقت ممكن تبقى هي العلة واحد يجي يقول لا ده الحكمة هنا إيه حفظ العرض من العله الاختلاط يا عم ماشي بقى احنا دخلنا بقى يعني دخلنا في خلاف جدلي في الاخر بس في الاخر هو الظاهر من الحديث اللي الحكمه والعله هم الاختلاط فلو انت كفقيه اعتبرتها عله يعني وصف ظاهر منضبط وظهر محلك موجودا وعدما لو ده ومش تلاقي اي احتمال تاني للحديث ده في الموضوع زي الامام النووي ما راى هم مش امام النووي بس هو معاه يعني كتير ماشي فلو كده يبقى انت هتعتبره علة فبالتالي هتقول الحديث يبقى بالتالي لو ايه لو في فصل يبقى الافضل ايه الست تبتدي من الاول زي الحكم العام بقى الاصلي مفهوم معانا اما لو انت ما اعتبرتوش علة وقلت ده ممكن تحتمل حاجات تانية واحد اثنين 3 انت جه في في في في في في ذهن الفقيه احتمالات اخرى لمساله الحديث ممكن يتقال كده فقالت طالما فيه احتمالات يبقى ما قدرش يجعله علّة حتى لو دي حكمة أصلية في المسألة بس ممكن يكون في حكمة تانية أصلية معاها أو علّة تانية أصلية معاها فبالتالي لا أنا هبقي الحديث على ظاهره ولا أخالف فهمت المسألة؟ في حاجات بقى زي كده كتير في الحاجات اللي هي الفرعية أما الحاجات التقصلية الأساسية تلاقي الشرع يحط لها العلّ عشان هي مش, مش هيسيب الدين للايه؟ زي الزنة وزي الخمر وزي الحاجات دي خلاص هي في حاجة واضحة ما حدش يقعد ايه يلعب فيه اما الحاجات بقى اللي هي تبقى فرعية ليها سنن واجبات صغيرة او حاجات يعني, حاجات يعني ايه ما يحصلش فيها ضياع الاديان او كذا او كذا فالشرع بيسيبها لاجتهاد الفقهاء في اشكال كده او لا؟ طيب بيقول ايه؟ والفقهاء قد يجعلون العلة مراضفة للسبب يعني بعض الفقهاء إصطلاحه للسبب هو إصطلاحه للعلة ماشي وقد يجعلونها مبينة مبينة له يعني بيفرقوا بينه بيبقى العلة حاجة والسبب حاجة فيطلقون السبب على ما لا تعرف حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه مثل غروب الشمس الذي هو علامة على وجوب صلاة المغرب ويطلقون العلة على ما عرفت حكمته مما هو علامة على ثبوت حكم أو نفيه مثل الإسقار علة للتحريم يبقى يعني بعضهم بيفرب، بيقول احنا هنسمي السبب على حاجة اللي احنا مش عارفين حكمتها، فبالتالي هيبقى هيبقى في حاجة عبارة عن قسمين، لو ما يلزم وجودي الوجود لزام، عادين عدم دي حاجة تبقى تنقسم الى قسمين، قسم اسمه سبب وقسم اسمه إيه علم، قسم السبب ده اللي احنا مش عارفين حكمته، وبالتالي مش هنعرف نقيس عليه لأنه مش عارفين حكمته. ماشي زي ايه؟ زي ايه؟ دخول الوقت فدخول الوقت سبب لوجوب الايه الصلاة فالزم نجده الوجوب ده هلزم من عدم العدم ولكن ايه؟ مش عارفين حكمته اما معارفة حكمته تبقى العلة مثل اسقار علية التحريم فانما وجد وجدت الايه؟ وجد الحكم مفهوم معنا وقد يجعلونا السبب هي مشكلة الحكم الوضع معظمها في الاصطلاحات في يعني مات ايه؟ يعني مش عشان هنجالكوا اصطلاح مختلف عن اصطلاح اللي انتوا عارفينه وتطلق بطن يعني اصطلاحات كلها بس دي تفيدنا في في كلام العلماء القدام مش اي حد تقراره قديم قبل الاصطلاحات دي ما تنضبط تروح واخد بالاصطلاح اللي انت فهمه ونشيخك لا ممكن يكون اصطلاحه تاني فلو لقيت حاجة غريبة ما تستغربش ماشي؟ فاضل اذكر على التحرين الحجم ايه الحجم براه؟ وقالنا حفظ العقل عدم ازالة طيب قد بيجعلون السبب أعم من العلة يعني يا أحمد لو إحنا قلنا لو إحنا قلنا الحفظ العقل ده العلة أو عدم إزالة العقل ده العلة ماشي ما كانش دلوقتي هيبقى الخمر بس اللي حرام كان دلوقتي كل العلماء أفتوا بحرمة البنك صح لا البنك شالبينج في إزالة العقل فما زى ولكن العلة الإسقاط مفهوم معناه ولا؟ وخ... ما نفهم إفرد مش ضرورة إفرد يعني إفترض يعني مثلا هل إفترض أن أنت تعمل هل مثلا في الآخر البنج محرم هوش فما زى وخذ يجعلون السبب عام من العلة لا يعني هل ينفع تقول الخمر للضرورة ينفع الشبة Měj se na to podívat. Měj se na to podívat. Měj se na to podívat. Měj se na to podívat. Měj ماشي. na to podívat. Měj se na to podívat. Měj se na to podívat. Měj se na to podívat. Měj se na to podívat. Měj se na وخديج علمنا السبب أعم العلة فيقولون السبب يطلق على ما عرفت حكمته وما لم تعرف وأما العلة فلا تطلق إلا على ما عرفت حكمته فهذه ثلاثة اصطلاحات لهم مشهور ده الاصطلاح المشهور يعني السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه الايه؟ العدم سواء لم تعرف حكمته زي الدخول الوقت بسبب لوجوب الصلاة أو سواء عرفت حكمته زي الايه؟ زي العلاجة فالاصطلاحين المشهورين في المسألة إما اللي هو يخلوا السبب على ما لا تعرف حكمته والعله على ما معرفه حكمته أو السبب على ايه اعم من الايه العله ماشي يا خوااس اسس الاصطلاحات التالت اللي هو ايه ثالث السبب هو العله ده تعريف التاني السبب في ثلاث <تصفيق> اصطلاحات للسبب اول حاجة السبب هو العله ماشي وبجعلوا الاثنين بالمعنى العام اللي هو لازم وجودي وجود ولازم العدمي العدم سواء عرفت حكمته او لم تعرف حكمته تعرف حكمته هو ده ايه هو ايه اهو اه والفقهاء قد زاروا العله مرادفه للسبب دي أول حاجة تاني حاجة قد يجعلونه مبينه له مبينه له المبينه له دي بقى حالتين يا اما بيجعلوا السبب حاجة او العله حاجه ثانيه يا اما بيجعلوا السبب عام من للعله ماشي طيب الاول ده السبب على التعريف ان هو تلاله في دلالات ثاني في السبب اه طيب في بقى شوية مسائل في السبب كده عايزين أول حاجة السبب ينقسم باعتبار قدرة المكلف على سبب مقدور عليه وعلى سبب غير مقدور عليه احنا نركزوا معانا بقى بأول تأسيم اسمناه السبب ينقسم إلى سبب عرفت حكمته وسبب لم تعرف إيه حكمته السبب عرفت حكمته بنسميه العلة وسواء لم تعرف حكمته ده ما بنسميهوش العله بنسميه ايه داخل تحت سبب مزخرف ده اول اول تقسيم احنا قسمناه في الكتاب الاولاني ماشي في تقسيم تاني بقى بيقسمه العلماء بيقسموا السبب الى قسمين سبب مقدور عليه والسبب ايه غير مقدور عليه فقالوا السبب المقدور عليه ده ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله وتركه يبقى فيه اشياء من السبب ده ربنا عز وجل ايه جعله جعل مقدور عليه بحيث انت تقدر تس... تفعله تقدر تطرقه زي ايه مثلا زي ربنا عز وجل جعل القتل العمد قتل العمد ايه السبب العدوان سبب في قتل في ايه في القصاص ماشي فده انت ايه تقدر تعمله وتقدر تعمله مش ماشي وعقد النكاح سبب لإيه؟ لحل الوطن فتقدر تعمله تقدر إيه؟ ما تعملوش ماشي؟ القسم الثاني بقى سبب غير مقدور عليه وهو ما لم يكن من كسب المكلف ولا دخل له في تحصيله أو عدم ذلك كإيه؟ كزوال الشمس مثلا أو غروبها أو دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة أو, زو... أو غروب الشمس سبب لإيه؟ الإفطار أو الموت سبب الانتقال الملك فهذه الأمور تكون ولا يقدر المكلف على منعها أو جلبها ماشي الكلام نحن على كده السبب اللي هو مقدور عليه ده حكم واضعي من جهة وحكم تكليفي من ايه؟ من جهة ماشي حكم واضعي من, من حيث اللي هو سبب وحكم تكليفي من جيت هو مقدور عليه فيأخذ أحد الأحكام التكليفية إيه الخمسة، فمثال مثلا القتل سبب قتل العمد العدوان سبب للقصاص كحكم تكليفي هو إيه حرام من أكبر الكبائر صح عقد النكاح سبب لحل الوط كحكم تكليفي هو إيه هو بقى على حسب الإيه؟ الأحكام الخمسة يعني على حسب حالة المكلف. ماشي فممكن يبقى مستحب في حقه ممكن يبقى مباح ممكن يبقى كذا ممكن يبقى. ماشي اي حاجه الاخير يعني دلوقتي احنا السبب ينقسم ل... ل... ل... سبب مقدور عليه وسبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ده إيه؟ يعني يقدر يعمله صح فسبب المقدور عليه ده من جهه من جهه هو حكم وضعي يعني سبب فالقتل العمد العدوان سبب للايه للقصاص فمن جهة هو سبب صح ومن جهة تانية القتل عند العدوان ده ايه ده حكم تكليف اللي هو حرام ودي مسألة طبعا اللي مش فاهمها طبعا يلغبط كتير بس اي طالب علم المفروض يبقى فاهمها اللي ايه الحكم الوضعي ممكن يبقى حكم وضعي من جهة وحكم تكليف من ايه من جهة زي الوضوء الوضوء شرط صحة يعني حكم وضعي من جهة شرط صحة للصلاة من جهة وفي نفس الوقت واجب لو كان وضوء واجب الصلاة وجب يعني وواجب يعني من جهة ومستحب لو وضوء مستحب معنا فهو حكم وضعي من حكم تكليفي من جهة وهكذا بقى كل إيه كل الأسباب عليها كل أسباب المقصور عليها بيبقى ليها شقين شق حكم وضعي من جهة يعني حكم وضعي ومن جهة حكم إيه تكليفي ودي بقى هتفدنا ما ندخل في الفرق يعني أما بقى السبب الغير مخدور عليه إحنا هو هو حكم وضعي هو إحنا يفيدنا منه حتة اللي هو حكم وضعي ربنا جعله علامة على حاجة معينة مالهاش دخل قدرتنا إحنا بس إذا وجدت اللي إيه الحاجة اللي هي علامة عليه بتوجد دي النقطة دي مش يعترضوا عليها في اللي كانوا بك في التقسيم في الأول اللي هم أمنوا ما مش يا ما مش زاعي لإفراد الحكم الوضعي عايز على فوق التكليم لأن في الجهة دي اه ده لسه جايه مش مش كده لا لسه هو بعض العلماء اه قالوا قالوا بعض العلماء قال الاحكام كلها تكلفية والاحكام الوضعيه دي داخله تحت الاحكام التكلفية بس دي لسه جايه مش لسه جد احنا قلناها يعني اه في بعض ما قالوا كده وقالوا بقى كده اللي هي ايه اي حاجة داخلة طبعا الموضوع ماشي بس في الحقيقة لا في الحقيقة هي حتى لو قلنا تابعه بس ايه من جهة ومن جهة فمنفصلين ماشي طيب المسألة الثالث المسألة ال المسألة الجاية بقى يبقى إحنا أول حاجة السبب ينقسم من ناحية الحكمة إلى سبب نعرف حكمته وسبب إيه؟ نعرفش حكمته. صارنا نعرفش حكمته دي العلة اللي هنبني عليها القياس في الأصول أما السبب اللي ما نعرفش حكمته هو مش هنبني عليه حاجة عشان مش عارفين حكمته. فهم معنا؟ الانقسام الثاني للسبب باعتبار قدرة المكلف ينقسم الى قسمين سبب مقدور عليه وسبب غير مقدور عليه والمقدر عليه ده من جهة وضعي ومن جهة تكليفي طيب المسألة التالي الحاجة الثالثة بقى سبب غير معلوم الحكمة مش هنقدر نعتبره الا اه ها مش عارفين حكمتك عليه ازاي مش السبب باعتبار المشروعية ينقسم الى قسمين سبب مشروع ما سبب غير مشروع فقال لك سبب مشروع ما كان سببا للمصلحة أصالة وإن كان مؤديا إلى بعض المفاسد تبعا كالجهاد في سبيل الله فإنه سبب لإقامة الدين وإعلاء كلمة الله وإن أدى في الطريق إلى نوع من المفاسد كإطلاف الأنفس وإضاعة الأموال <تصفيق> <إيه>؟ <تصفيق> طيب ماشي ماشي ولأتي هو أسن السبب لسبب مشروع وسبب غير مشروع ماشي فقال لك السبب المشروع يعني سبب للمصلحة أصالة يعني ربنا عز وجل جعله سبب لمصلحة شرعية سواء ما كانش فيه مفاسد هتتترتب عليه خالص أو في بعض المفاسد هتتترتب عليه بس لإيه بس المصالح أكبر مفهوم معنا؟ فهيديك مثال على السبب للمصلحة وفي قد يؤدي إلى بعض المفاسد. لك كي الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله ربنا جعل سبب لإيه؟ هنا هو بيكلم على السبب بالمعنى العام بتاعه يعني. سبب لأقامة الدين وعلى كلمة الله صح؟ وين أدى إلى نوع من المفاسد زي إتلاف الأنفس ووضاعة الأموال. ما نطويلك الدين أنت يعني في أصول الفقه يقول لك إيه طب ما أنت أتلف الأنفس دي حفظ النفس وإضاعة الأموال دي إيه حفظ المال ولكن حفظ النفس وحفظ المال أتلفناهم أو ضيعناهم من أجل مصلحة أكبر وهي إيه وهي حفظ في الجهاد في سبيل فمعنى وقد يكون سبب غير مشروع فقال لك, لك ما كان سببا للمفسدة أصالة وإن ترتب عليه نوع من المصلحة تبعا فيبقى السبب غير المشروع ده ينقسم إلى قسمين سبب كل مفاسد أو سبب ممكن يبقى الأصل في المفسدة وقد ترتب عليه مصلحة زي الخمر بيع الخمر يعني أو الخمر واسمهم أجبرنا فهم أو زي إيه القتل بغير حق فده سبب إيه غير مشروع لإيه لتحصيل الميراث فلو واحد قال لك الإيه القرابة سبب في الإرث ماشي عشان يتحصل على هذا السبب تحصل عليه بطريقة غير مشروعة زي القتل، فإيه فده سبب غير مشروع ولذلك في الأسباب الغير المشروع يعني في حالات اللي هي غير مشروع تلاقي إيه؟ تلاقي ربنا ما يرتبش الإيه ما يرتبش الشرع يعني ما يرتبش الإيه النتيجة على السبب عشان كده الحديث لا يرث الإيه القاتل صح وعشان كده العلماء استنبطوا القاعدة اللي بتقول ايه عقبة بحلوان هي القاعدة دي ممكن يختلفوا في ضبطها يعني الطريقة اللي قوية تعتها ممكن يختلفوا فيها ولكن لما نجد هنلاقي لما نستقرق الشرع هنلاقي الشرعي لما يجي سبب انت في سبب ربنا جعل حاجة سبب لحاجة وانت هتتحايل بطريقة غير شرعية عشان توصل للنتيجة ديت فتلاقي الشرع يوقفها لك ولذلك بقى العلماء من هذه القاعدة او من هذا المعنى استنبطوا إيه أحكام كتيرة جدا مثلا ماشي هتلاقوها في الفقه بقى في الطلاق وفي الزواج وفيش عارف إيه وبتاع كلها دخلة في إيه في اللي هو بيتحايل علشان يوصل للسبب اللي هو أصلا شرج على سبب بس بطلاق غير شرعية ولذلك مثلا الـ إيه الـ الرجل لما يعني إيه يهب أولاده أو يعني يجعل مثلا تركته لأولاده في مرض موته علشان زوجته اللي بيكرهها ما ترث مثلا او اي حاج ده من الحاجات دي ربنا ايه والفخائص استدلوا اللي ده ما ينفعش ليه عشان الاشكالية بتاعت اللي هو السبب غير مشروع مفهوم المعنى؟ طيب مستمرت اللي هي القاعدة ما الشيء؟ ما دي بقى هو ايه هو ما تعجلش ولا بتاع دي مش داخله في القاعدة ولكن عشان كده اللي اختلف اختلف في تسميت القاعدة القاعدة قالوا وتسميتها مش منضبطة لكن في الاخر المعنى كله متفقين عليه اللي هو لا واحد عايز يتحصل الى نتيجة بسبب غير مشروع والشرع الكاتب له اللي دي نتيج دي سبب لدي السبب ده مش هيقدر هو المعنى يعني او ما هو المعنى التربوي في اللي هو مرتبط بالمعنى اللي انا بروهنا بس اللي هو ايه؟ التعجل يعني هو ده مش معنى تربوي ده معنى فقهي لا التعجل يعني <تصفيق> منتعجل دي هي اللي هي ت... دي حتة تربوية ممكن تكونش منضبطة قوي كانضباط أحكام يعني ولكن الانضباط بتاع الأحكام اللي ربنا عز وجل زعل دي سبب للنتيجة الفلانية فانت هتتحصل على هذا السبب بطلاغة المشروعة تحصلت عليها بطلاغة المشروعة مش تتحصل لك النتيجة شرعا لا تصبح لك النتيجة دي الطريقة المنضبطة يعني كأسوق واللي قال التعريف بنتعجل شيء قبل انا قبل من قصد الطريقه دي اقصد المعنى ده واللي خالف في التسميه ما خالفش في المعنى هو خالف اللي هو الاسم بتاع القاعده حط له يعني قال لك مش جامع مانع يعني ماشي طيب هو التقسيم اللي بعد كده بقى اللي احنا قلناه في الكتاب اللي احنا قلناه رنابط على مناس الفقي جه اللي هو قال لك السبب باعتبار المناسبة اللي ال باعتبار العلة يعني لما تعرف حكمته يعني ينقسم قسمين سبب مناسب للحكم وهو الذي يترتب على شرع الحكم عند تحقق مصر. يعني لا بقى العلة يعني وسبب غير مناسب للحكم اللي هو مش علة زي دلوك الشمس ماشي متأسف يبقى عندنا التقسيم بعد كده أو هو ممكن تسموه التقسيم الأول بالنسبة لنا بس هو أيله هنا بلفظ منضبط أكتر هو أي السبب باعتبار المناسبة يعني الأفضل ما نقول باعتبار اللي احنا نعرف حكمته الأفضل اللي إحنا نقول باعتبار الإيه <تصفيق> هو عاكتب هنا تعرف حكمته ال يعني أصوليا يعني الأفضل تقول باعتبار المناسبة ما يعتبر مناسبة دي يعني تعرف حكمته بس هي يعني إيه أصوليا أضبط شوي فنقسم إلى قسمين سبب مناسب للحكم اللي هو بقى وسبب غير مناسب للحكم اللي زي ايه? زي دلوك الشمس. سبب لوجوب الظهر. وزي شهود الشهر. سبب لوجوب الصيام. فده ما تعرفش حكمته او مش مناسب للحوال. طيب. في حاجة اه. ماشي? أيوة حسنا تفضل في حاجة؟ مثلا مناسب للحكم اللي هو العلة بقى اللي هي كل حاجة الإسقار والال العلة والقصر و... ماشي أما الغير مناسب للحكم اللي هو إيه اللي هو زي دلوك الشمس سبب وجوب الصلاة فده مش لا تعرف حكمته ومش مناسب للحكم من شهود الإيه الشهر بالنسبة لوجوب الصيام تعرف حكمته ترى مناسب بس ماشي هما أصدوهم بمناسب الحكم يعني طرف حكمته ماشي هما أصدوهم بمناسب الحكم يعني طرف حكمته أصدر ليه مناسب يعني زوار الشمس مش مناسب من إله ونصلاح بزياله ما هو ده بقى الكهيتة الإصطلاح بقى يعني انت دوقتي دائم الإصطلاح نفسه لكن هو في الأخر أنا وإنت متفقين على المعنى فماذا مش مشكلة يعني. طيب قال لك السبب باعتبار مصدره ينقسم إلى ثلاثة أقسام السبب شرعي وما كان مستقبل متمدا او مستمدا من الشارع فقط يعني احنا جبناه من الشارع بس زي الوقت بالنسبة لوجوب الايه الصلاة صح قال لك وسبب عقلي وما هو ما كان مستمدا من العقل فقط كوجود النقيض فإنه سبب في انعدام نقيده يعني لو في موت يبقى ما فيش ايه يعني سبب في انعدام الايه الحياة ولو في حياه سبب في انعدام الايه الموت وسبب عادي ما كان مستمدا من العادة المالوفه المتكرر وقوعها كالذبح فانه يتسبب في ازهاق الروح في العادة يعني الذبح الاصل فيه لو هو في ازهاق الايه السبب العادي ثاني العادي اللي هو مستمد انت منين عرفت الذبح يتسبب في ازهاق الروح جبتها من العقل ولا جبتها من الشرع ولا جبتها من العادة؟ العادة اللي العادة لما بتشوف كل شوية اي حد يدبح ترقيد بتاع الدبح اي حد يدبح فعرفت خلاص اللي الدبح وسبب مالي؟ فالتخصيل ده باعتبار ايه؟ باعتبار مصدره يعني هل المصدر الشرع ولا المصدر اللي دلينا اللي ده سبب العقل ولا المصدر اللي دلينا اللي ده سبب عدن ده بقى عملياً يعني ايه بي بنحتاجه بي بي في ايه؟ زي مسألة الايه النهي اقتضي الفساد دي مثلا فالحنابلة عندهم ايه السبب الشرعي والسبب العقلي والسبب العادي في المثال اللي احنا قلناها فاكرين زي ايه الصلاة المخصوبة انها يعني ايه الصلاة المخصوبة قاله ده ايه ده شرط عادي اصدوم شرط عادي سبب عادي ماشي برضو بينباني عليها حاجات في العقود والتصرفات لما يجي واحد يقول لزوجته انت طالق لو عملتي كذا فلو هو سبب عقلي خلاص لو عمل أو لو عملتش كذا خلاص يعني النقيد خلاص خلصت فمعه ولو سبب عادي برضو لو سبب يعني لو اللي قالوا ده سبب بيرتبوا على الحكم خلاص ما قالهاش حل اما لو هو مش سبب حاجة تانية تحتمل حاجتين بيرتبوش على كلام الحكم فاهمين مش فاهمين يعني مثلا اوقتي واحد قال للزوجته اه ازنو المثال بس وقعي للسابع شوية لو قمتي أنتي طالع أو لو ما قمتِش أنتي طال يعني لو ما قمتيش أنتي طالع فهم معنا؟ فا إيه فدراتي لو قلنا اللي السبب العادي اللي هي اللي إحنا قلنا إيه كوجود نقيض دي فنوصفه سبب نعذام نقيض ماشي؟ فلو قلنا دراتي بتقول لها لو قمتِ أنتي طالع طب لو قمتِ يا طالع طب لهي ما قمتِ مثلا وإيه و ايه يعني ونامت مثلا او او ظلت قاعدة وبعد كده قامت فمم معنى الحاجات اللي هتنبص فيها نييته خلاص نبص نييته بس في حاجات بقى بتبقى ايه بتبقى سبب بقى سبب شرعي سبب عقل سبب عادي فالعلماء بيقولوا خلاص انت كده ايه ملكش حل اما لو حاجة مش سبب فانت بتقدر تييته أنا مش عارف أديكم مسئلة عملي بس هي فيها مسئلة يعني, يعني نلاقيها يعني ما تدخل في الفقه لها حاجات بس انتوا افتكروا المعنى ده وزا جدتوا الفقه بقى افتكروا في المعنى فبتبقى ليه علاقة في التصرفات بتاعت الناس في القضاء برضو ممكن يبقى في حاجات زي كده طيب المسألة السادسة السبب باعتبار اقترانه بالحكم وعدم ذلك ينقسم الى قسمية سبب متقدم على الحكم وسبب مقارن للحكم ماشي؟ يبقى السبب باعتبار اخترانه بالحكم يعني فقال لك السبب ممكن يبقى قبل الحكم وممكن يبقى مقارن للحكم فقال لك السبب بيبقى متقدم على الحكم وده الأصل الأصل في السبب اللي هو إيه متقدم على الحكم زي الأسباب المجبل الصلاة زي دخول وقت الصلاة سبب في وجوب الإيه الصلاة. فهو قبل قبل يعني قبل الصلاة قبل وجوب الصلاة اول ما بيجي بعد كده بنقول لي الصلاة واجبت قبليه لا برضو الاسباب المجابة للزكاة تفضل حبيبي برضو الاسباب المجابة للبيع الاسباب المجابة للنكاح وده الاكتر الاكتر للسبب يوم تقادم على ايه على الحكم في بقى اسباب بتبقى مقارنة للحكم قتل المسلم للكافر في الحرب قتل المسلم للكافر في الحرب سبب لاستحقاق سلبه فورا يعني أول ما يقتل الكافر خلاص السلب ده بقى إيه بقى ملك المين للمسلم اللي قتل طالما إيه طالما قتل تعرفين الحديث الحديث إيه قالوا إيه للايه سلبه الواحد اللي... ال... بينسى الفقه هيحى فاكر بتاع سلبه ده اللي هو ال... ال... في حديث يعني معناه يعني للمجاهد لو قتل واحد له سلبه له ايه له سلبه يعني يسله يعني لو سيف لو حاجة لو كده بتاعته تبقى ملكه هو. لا هي ممكن تبقى اوضح مثلا في ايه في احياء المواد مثلا سبب فوري ايه للملك احياء المواد سبب فوري للملك فقالوا احياء المواد ايه انت دلوقتي اتروح على حتة صحرا وتحييها ماشي فده سبب فوري للملك فمجرد ان انت خلاص مسكت الحاجة ديت وحطت لها صور او حد حتى لو انت ما احيتهاش فهي سبب فوري للملك في ملكك حتى لو انت ما حيتاش احياء كامل بس مجرد انت تملكتها وحطت عليها الصور عشان تحييها بقت ملكك في المعنى فده ممكن يبقى امثال اقرب شوية تفضل اياها من قتل قتل قتلا فلاهو سلبه صح كده؟ اه لو علي لو لي بينا يعني فلاهو سلبه هزاك الله خيال ربنا بارك فيه ماشي يا شباب طيب المسألة اللي بعدك السبب باعتبار اللفظ والفعل ينقسم إلى قسمين ماشي؟ يبقى باعتبار اللفظ والإيه الفعل فأول قسم سبب قولي ولفظي واللي هو كان ايه يعني سبب معتمد على القول واللفظ تاني حاجه لو سبب فعلي لو انا شيء عن الفعل يعني معتمد على الفعل طب قال لك السبب المعتمد على القول واللفظ قال لك زي إيه سبب معتمد على القول واللفظ لو زي صيغ العقود مثل البيع والشراء فصيغه بتاعه العقد اللي هي بعتك واشتريت سبب في في صحة العقد يعني بقى العقد ده ملكك وإيه ماشي وبرضه صيغ التصرفات زي الطلاق اللي واحد يقول لأحده أنت طالق فهو سبب خلاص اللي بقى الطالق واحد يعتق أنت معطاقة في الواجه اللي هو. واحد ينكح زوجتك قبلت ماشي طيب الحاجات دي أسباب إيه قولية ولفظية صح؟ في أسباب فعلية زي نشان عن فعل زي القتل سبب للايه القصاص ماشي زي شرب الخمر والسرقة سببان ايه للحد زي احياء المواد سبب للايه للملك لانت رأحيت مماد فعلت يعني فيها طب هل ينبني على تقسيم ده يعني فرق يعني ايه ما من القيم جاب له فرق قال لك ايه باستقراء الشريعة لقينا ان الاسباب القولية الشريعة لا تصححها من السفيه او المحجور عليه او يعني وبالتالي طبعا المجنون كمان والايه بس خلينا الوقت في السفيه والمحجور عليه لا تصححها باش العقد صحيح فلو واحد الالفاظ الحاجات القوليه دي زي البيع والشراء مثلا واحد جه سفيه واحد ضحك عليه وقال له انا بعته كذا قال له اه بعته وانا مش عارف ايه بتاع ماشي هل كده العقد صحيح هل مش صحيح غير صحيح خلاص يبقى كل حاجة ترجع لصاحبه يبقى زي العتق زي الهبة زي البيع زي الشراء لو محجور عليه زي الصبي او سفيه الصبي المجنون محجور عليه أو السفية يبقى ده إيه الأسباب لا تصح منه أصلا فهو معنى أما الأسباب الفعلية فقالوا الإمام القائم قال إيه تصح منه بمعنى إيه يترتب عليه أحكامها يعني أسباب الفعلية يترتب عليه أحكامها قال له مثلا لوط المحزور عليه أمته سفيه مثلا أو محزور عليه rotaěmětu, chlás, taciř o mě vlad, kdeš problém? Chceme jen se to za problém. Co je to za problém? Co je to za problém? Co je to za problém? Co je to za problém? Co je je to je to je ماشي. وراح يموت وبأتمل. ما هنشوفه وبأهل دي حاجة جمعة. فبيقول الإمام ابن القيم، قال لأن أقواله أقواله يمكن إلغاؤها. ماشي؟ كما قال ابن القيم في بداي الفوائد. أما الأفعال فإن فإنها إذا وقعت فلا يمكن إلغاؤها. فلا يمكن أن يقل من واطع آمته. خلاص هتقول له إيه؟ خلاص واطع أو أتلف شيئا لغيره. <تصفيق> خلاص هو أتلف مش هتقدر تعمل حاجة هي تلفت فهمين معنا؟ فاهم بني باني اه فاهماني عليها اه اثرها يعني لو اتلف ضايع او هيعوضه اه ايوه هيعوضه من ماله لو عنده مال ويبقى لو عندهش عندوش هيبقى اللي هو اللي هو المتصرف فيه هو اللي هيدفع هي فلوسه الوصي الوصي المتصرف يعني اللي هو له حكم التصرف فيه ماشي فلو صبي مثلا عمل مصيبة مثلا راح عمل اي حاجه وشغل العربيه والعربيه راحت دايسه اي بتاع ما هو في الاخر هيتحاسب بس مين هيتحاسب ولي يسموه ولي ماشي لا ما اه ما الكلام ده ايه اولا والله اعلم مش في الحاجات اللي ايه في حقوق ربنا لا يعني ايه مش في احياء الموات مثلا ولكن في الحاجات اللي فيها اتلاف فيها ااا آه فيها يعني إيه لا هو خلي بالك ما قالش ما قالش وقام عليه الحد هو قالك تصحي منه تصح منه يعني إيه يعني تترتب أثرها آه ما هت هتترتب أثرها اللي لها علاقة بالإيه بال بالأحكام الوضعية مش بالأحكام التكلفة يعني ايه يعني مش هيتحاسب ولكن لو فيها اتلاف لو فيها وط لو فيها كذا خلاص بتتعمل فاهمين قصدي انا مش عين لا الاختصاص لا يختص من ال من المجنون يعني ولا الصبي هو ده كيف يعني يعني سبب يعني ايوه انا فاهم عشان كده بنقول القاعده دي مش على تفصيلاتها مش على عمومها يعني ولكن في الحاجات اللي هي خلاص مش تغلق حلها فمو معنى؟ زي أطلف فالحاجات اللي مش متعلقة بالتكليف الحاجات اللي متعلقة بالحكم الوضعي الحاجات اللي متعلقة بالصحة والبطلان مش الحاجات اللي متعلقة بالحرام والحلالي فهما أصدي؟ فلو صبي مثلا قتل لا يقتل ولكن هينبنى عليه احكامه من ناحية ال... ايه الدية افهم معنا؟ لو صبية او مجنون او اتلف المسلمش هيكل اتل تحت الخارج لو ايه لو صبية اتل اتل اه اتباع عليه الدية ده تحت التأسيمة دي زي لا ما هو لك دي مستثناء من التأسيمة يعني يعني التأسيمة دي الماليب المقايم قالها مش جامعة شاملة فاحنا نقول السابع الفعلي ده هنقسمه لحاجتين ماشي قد تترتب على اثار وقد لا تترتب عليه اثار طب لما نيجي ننظر ايه اللي هيترتب اثاره وايه مش هيترتب اثاره هنلاقي الحاجات اللي علاقه بالحكم الوضعي اثارها تترتب الحاجات اللي علاقه بالحكم التكليفي تترتبش يكون من القيم أصده كده عشان المطلب عشان والفساد ده حكم وضعي مش حكم تكليفي انا موضوع حكم وضعي يعني ده الضابط منين اللي المجنون مرفوع عليه القلم فالحكم التكليفي اللي هو ليه تعلق بالعقاب والثواب ماشي من جهة الع العقاب الأخروي الثواب الأخروي أو من جهة العقاب اللي هو زي القصاص يعني فماظ دي فالعلماء قالوا في السرقة في القتل هل المجنون يقام عليه الحد السرقة لا ليه إنه هو مش مكلف صح؟ ولكن هو سرق الفعل ده حصل منه خلاص فتترتب عليه أثاره من ناحية إيه؟ لازم تتردد الحاجة طيب يمكن هو بقى اللي هو فعشان كده بقول الحاجة اللي علاقة بالحق والوضع ليش حق والتحديف يمكن هو بقول إيه طبعا الحاجة اللي هي حق ربنا أو حق المكلف التاني يعني مسلا سرقت البوز اللي ليه حق المكلف التاني أو الاتلاف أو كده لازم نوضع ما بوزي ماشي ممكن يتقال كده مفيش مشاكل أو, او مثلا القصاص اللي هو ساعتها اصل هو ممكن يقول لك اللي... ساعتها ما انا عارف بس ممكن يقول لك ما القصاص ده حق للمكلف لا ما السارقه ما السارقه ما معه حق الله السرقه حق اللي لا قصدي مش الثانيه هيجي مثلاً في في القصف بس القصف ده قولي الترتب علي اثاره قلني بني مثال مثلاً ايه لا الزنا الزنا حق المجتمع لا حق الله ورده ونقدم فيه حق الله أكثر يعني مو أصلحة تقدم في حق الله وحق المجتمع دي فيه أخلاف كبير أصلاً يعني هي موجودة في الأصول برضه إن شاء الله هنبقى لها معظم اللي يقدم حق لا المجتمع في الحقيقه فيها حق لا حق المجتمع بس العلماء بينظروا هل اللي الحق اللي اكثر ولا حق المجتمع اكثر الحته دي نعم رد ايه رد المال او الحاجه اللي تقول الرد ده ال... بمعنى ايه تكون هي رد من الراي رد ده دخل ما انا عارف هو كل فلو يرد بس هو يعني قصدي بتكليفي اللي هو السواب العقابي يعني اما الصحة والبطلان اللي انت بترد لا ترتب عليه اثاره فالحكم الوضعي له علاقة بالترتب الاثار يعني فلول ما ترتبش عليه اثاره فبالتالي يترتب اثاره فبالتالي, فبالتالي لازم يفهم قصدي ده القصدي يعني على المهم احنا برضو فهمين يعني من ناحية الفهم احنا فهمين ناقص بس ايه الضبط العلمي يعني هل هنقول يعني نضبطها كقعدة ازاي دي اللي ممكن نكون احنا مش عارفين نضدلها قعدة بالضبط ولكن احنا فاهمين ان الحاجات اللي فيها حاجات اللي هي العلاقة بالاسم والسواب والعقاب هو مش هتحسب عليها يعني مش انا قدر نحسب عليها والحاجات اللي هي علاقة بال اتلاف او بالوطن او بكذا دي ايه دي خلاص بتترتب اثارها وهنبنى عليها الاحكام بتاعته واللي است الخطوه التفصيلات دي كل سنه تتقرب على حاجه فيها سبب لان يعني منها يعني بمعنى ايه مش فاهم قصدك يعني الناس القاده ناس مش مستقره ماشي ما هي احنا بنسميه سبب فعلي وسبب ايه قولي ماشي ولكن باستقراء الشارع كده لقينا السباب القولية كلها السفي والكذا وكذا ما على طب الاسباب الفعلية لقينا اللي فيه منها كذا وفي منها كذا دي نفسها بترتبلك دماغك لما تبقى فقيه لو انت مش في دماغك الحاجات دي بتبقى ظاهري كده استمبه كده ومش عارف تعمل ايه بتتروح مديها كده وخلاص لكن الحاجات دي بتفتحلك الموضوع بحيث اما بتيجي وقت ال ما بتدخل بقى في الفقه نفسه وبتبتدي الدماغ كلها كل التخطيط ده بيتركب على بعضيه وبتقعد بقى ترتب الدنيا لكن لو الحاجات دي انت مش مترتبة في دماغ اصلا انت مش هتاخد بالك منها اصلا عشان مش بترتب في دماغك ولا هتنتبه لها اصلا فهم روزي؟ ولكن الفسفاصة دي اوه مش جامعة مناعة ولكن بت بت بت بترتب لك دماغك وبتخليك تتعامل مع الحكم لما يجي بطريقة مختلفة عن واحد مش عارفه بس وادة المقصود فهم؟ طيب معلش هو الدرس النهاردة تقيل شوية يعني كله ايه تقسيمات وحاجاته بتاعه مش, مش زي الدروس اللي فاته طيب نسكن نخش في الشرط ولا الوقت خلص؟ الموضوع ااا يمكن بصوا شهادات الدبلوم بس هو هو يعني هو عامل البوكس ازاي يعني مثل الوقت اللي هو سبب مع كان شروط زي يعني مثلا هو لا سنة واحدة سنة واحدة دلوقتي دخول الوقت ماشي لو دخل الوقت هل ممكن ما تجيبش الصلاة؟ لو هو لا دي حالة تانية لا لا لا هم كيمش على المكلف كيمش على المكلف هم, هم نتكلم دخول الوقت سبب وجوب الصلاة ماشي فدخول الوقت سبب ان الصلاه بقت واجبة على على المكلفين مش بتكلم على عين الشخص ما بتكلمش على المجنون وما بتكلمش على السفيه بتكلم ان دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة الصلاه معنا معنى ما دخل الوقت خلاص بقى سبب لوجوب الايه الصلاة صح ولا لا ايوه يعني مع يعني مع حاول طيب ماشي بلغة النصاب بقى بلغة النصاب هل بمجرد بلغة النصاب تشبه لا طيب يبقى بلغة النصاب نفسه مش فموزي. طيب لازم الحالين نحاول طب انا حط لك كمان حاجة غير الحالين الحاول حط لك كمان حاجة ربع غير فدي شروط وجوب اللي هي لا يلزم من عدمي يلزم من وجوده الوجود زي صحة الصلاة زي شروط صحة الصلاة الوضوء الوضوء, الوضوء خل الفرق الوضوء الوقت الفرق ده اللي الوضوء لوحده لا وسترى عبر الواحدة لا وكذا الواحدة لا وكذا الواحدة لا وكذا لا فلا يلزم من وجوده الوجود اما السبب لا السبب يلزم من وجوه دي الوجود ولذلك تلاقي الفقهاء حطوا في شروط وجوب الصلاة وشروط صحة الصلاة حاجات لذاتي بقى دي حاجة تانية لذاتي دي ايه بقى الهي ال بتاعت ذاتي دي ايه دلوقتي احنا اه ايه ليها علاقه بس مش مش اللي انت تتكلم عنها يعني ليها من ناحية تانية بقى الواحد يقول إيه؟ طب ما هو ربنا عز وجل جعل الانتقاص اللي هو ايه قطع يد السارق مثلا احنا قلنا ايه ان الطريقة دي كلها اللي الشروط دي كلها تبقى سبب لإيه؟ ايوه فلو وجدت خلاص ماشي اقول لو عدمت ما تقطعش جينا احنا بقى لقينا حاجة تانية خلاص منفاصلة ممكن تقطع بيها لايه سبب عشان كده بيها اه دي بقى بمسألة تانية عشان الحاجة مش متفع بيها دي حاجة من اثنين اما ضره يا اما ليس منتفع بها إخوالي زي إيه قاله مثلا فكر في البيع والشراء مثلا قال لك لو حادة أو, أو طرابة أو بتاع لا مش آه يعني, آه, يعني آه يعني مش الأصل فيها يعني إيه يعني هنا بقى هيبقى فيها كلام بقى هل الأصل فيها الحل هل, هل لازم قريمة الحاجات منها تجوز وحاجات منها لا تجوز يعني عاديه عدسيه مثلا ايه اللي يخليها تفرق على الكيلو عدس لا مش عدسيه انت اسياك مثال عدسيه بس ايه لو تصهرنا حاجة لا ينتفع بيها زي مثلا ايه والله رمل لاي أو حاجات بس تفر الرمل مثلا قلنا ان دي مش منتفع بيها ما الفرق ما بينه وما بين يعني طن اهو طن منتفع بيه لا مش منتفع بيه اللي اللي خلى دي اصل في التح له يعني في ناس زي ما انت بتقول وافالوا الأصل في الأشياء اللي بنح خلاص ما اشتريتوش حته من بيها ماشي في رأي تاني بيقول الأصل في الاشياء المنتفع بيها اللي بيها حاليه وسخر لكم ما في السموات وفي الارض جميعا من طيب وستدلب آيات لا قال الآيات دي كلها لايه علاقة بالمنتفع بي افهم معنا؟ ولا آيات تانية بتحرم الحاجات الضر فالك لو أنا قلت الأصل في الأشياء الإباحة يبقى الضر مش هيدخل, هيدخل في الأشياء يبقى لازم استثني فانا قال لك اقول للمنتخب يا طب هيجي هي واحد هيجي يقول لي رد عليه لما قالوا اصلا شيء ده واحد يقول الحاجه ولا ولا هي ولا منتفع بها ولا ضارة. مثلاً. محمد معلش تجمعها انت? خليه معاك عشان هتديه الحدي صحيح. ماشي? ولا هي ضارة ولا هي منتفع بها. زي اللي انت بتقول عليه ده. فالعظم قال الايات تدلع على اللي هي فيها الاباحة مش مش عندنا. فحنا خلينا على اللي هي هنمشي على الايات. بيبقى ديت هنمشي على الايات بيبقى دية على حسب الحكم بتاعها بقى على التفصيل. صيلى على حسب. ما نقولش شيء الأصل في الحين الأصل في التحريم. عن وفي تدل عليه. في ناس قالوا الأصل في وعشان كده قالوا ال في أشياء لبحة. ما, ما في بعض الأصولين ما هو في أشياء مدفع فيها. ما زودوش بيها. يعني الشيخ مذن القاعدة لا الأصل في أشياء لبحة. ما الأصل في ده فايرو كده لا هما ما كده ما بيتكلموش كده ما كده هو بيتكلموا عموما قاعده عموما يعني اصل في الاشياء اللي هي الأصل اللي فيها نفع سواء بقى الشخص ده جابها ما انتفعش بيها ولا جابها انتفع بيها دي دعوه بيها احنا بنتكلم اللي هي ممكن يكون حاجات ليها نفع وحاجات تاني ملاش قديه اي ماشي ماشي ماشي ماشي هو هو بيتكلموا على الأصل فيها اللي هي فيها نفع فهو والله يعني احنا لما كنا متنقش حتى مع الشيخ في البيع اللي هي منتفع, منتفع مش منتفع بها مش منتفع بها مش منتفع ما ينفعش البيع الشيخ الاصلي يعني هو اللي هيبيحها بقى اللي هيشتريها ده يشتريها اللي هيشتريها ليه زكناها مش متفعة بيها فتحس اللي الموضوع لفظي يعني مش مش عملي يعني مش عارفين يلاقي حاجة عملية ينبني عليها عمل ما هو ده ده غلط فموضي اللي هي غلط ايوه هما قالوا كده بس لو انا افتتصور يعني لو ما هو هو لو هو هو هيجي يشتري منه هيشتري منه الحاجة دي طب اشتري منها ليه هو في نحو ان شاء الله في نحو ان شاء الله هو يجي يشتري يشتري منه ليه لو هي مش لو هي ما لهاش نفع إلا بقى لو سفيه ففي الحاله دي بقى نقول اه يعني فتبقى حرام لحاجة تانية يعني او صابي او الضحك عليه او يعني يعني هتبقى حرام برضو بس من جهه ثانيه انا ماس خدت فاكر فيها انا فتعلمت ما فيهاش نفع انا اقول ماشي ده حرام عشان في غرر اه صح احنا مش عارفين لاي تصور لحاجة مش مندفع بيها يعني ممكن تتباع وتشتري ممكن تتعامل ممكن برضو في الزواج قالوا المهر لازم يكون الايه متسمن او حاجه زي يعني, إيه اللي مش متمول يعني مثلًا. يعني انت ندخل في, في الد... لكن في الاخر لو انت ضابط الكلام ده والممول ده يعني حاجة انت فاها بيها ف زي المعين زي كذا زي كذا حاجه ما ينفعش مثلا رملايه تروح تديها مهر بالظبط ما ينفعش مثلا فهم فتلاقي لها ليها, ليها احكام عندهم وعشان كده قالوا احنا مش هنقول اصل فيها رباحه احنا ل... هنسيبها للقرائن ف... فده اللي تقرينه في مسألة النكاح والبيع والشراء اللي هي لا تجوز وده اللي تقارينها في مسألة النجاسات اللي هي مش نكسى وده اللي تقارينها في مسألة مش عارفينها فالله ده مش نتكلم فيه لكن اللي هي منتفع بيها دي الأصل في الإله فماظي؟ فده, فده يعني ظاهر دليلهم وبرضا انت ممكن بقى تدخل أكتر في كتب الأصول اللي هي بتستدل اكتر يعني وراجع كل الوقت